بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين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 إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم لولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب نليم رب نكشف عنا العذاب انا مؤمنون ان لهم الذكر وقد جاء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 إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني فدعا ربه أن هؤلاء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 en die manier En وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خيرنا أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم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 كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذقنك أنت العزيز الكريم هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقامنمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين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 فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فرتقبنهم مرتقبون فرتقبنهم مرتقبون حميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم